بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البلنة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَدِينَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُصلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينٌ قَيْمَةَ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لما خادعين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جذاؤهم عند ربهم جنبات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خسي ربه